وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون لا زلنا في موضوع العقائد ولا زلنا في موضوع دقيق وهو أن الإنسان في تحركاته وفي مواقفه وفي حركاته وسكناته إنما ينطلق من قناعات أو من مفاهيم أو من معتقدات وهذه العقيدة إن صح التعبير لها مسالك المثال الأول أن تتيقن عن طريق الحواس وهذا هو اليقين الحسي وقد تحدثنا عنه من قبل. والمسلك الثاني أن تتيقن عن طريق الاستدلال الفكري، اليقين الاستدلالي. يعني إذا ظهرت ظهرت ذات الشيء فالإدراك الحسي، وإذا غابت ذاته وبقيت آثاره. فالاستبلال الفكري فإذا غاب الشيء وغابت آثاره لا بد من الخبر الصادق والخبر الصادق مسلك ثالث من مسالك العقيدة وقد ذكرنا أنه يستحيل على الجمع الغفير أن يتوافقوا على الكذب فإذا روى الجمع الغفير عن الجمع الغفير فهذا تواتر والتواتر أحد مثالك اليقين في نقطة دقيقة جدا في الدرس الماضي في الدرس الماضي لم تكن واضحة وهي كيف نؤمن بالقرآن الكريم أو كيف نؤمن بالقرآن الكريم؟ هذا سؤال مهم يعني في فيما بين المسلمين لا أحد يقول هذا الكتاب ليس كتاب الله لكنك لو جلست أمام ملحد وقال لك أثبت لي أن هذا الكتاب هو كتاب الله ففيما بين المؤمنين وفي نطاق المسلمين هذا الطرح لا يطرح لذلك الإنسان مطمئن لكن لو جمعته الصدف بإنسان ملحد وقال لك أنا أؤمن بالواقع والمنطق أثبت لي أن هذا الكتاب كتاب الله هنا المحق إما أن تقول والله هذا كتاب الله يا أخ مبكر قد تكون قانعًا بأنه كتاب الله ولكنك لن تستطيع أن تقنع أحدا أنه كتاب الله إلا إذا ملت الحجة والدليل أنت تقول هذا كتاب الله هل تملك الدليل لذلك لا بد من من تدبر هذا القرآن إذا تدبرته والموضوع بدأته في الدرس الماضي بشكل مختصر، إذا تدبرت هذا الكتاب توصلت إلى أنه يستحيل على بشر أن يصقه. كان هذا الكتاب معجزة. إذا بدت لك إذا بدأ لك إعجازه. اعجازه اللغوي وإعجازه البيان وإعجازه التشريعي وإعجازه التاريخي وإعجازه الرياضي وإعجازه الحثالي إذا بدا لك أنه كتاب معجز وأن كائنا ما كان من البشر لا يستطيع أن يأتي به من عنده إذا هذا الذي أتى به هو رسول الله من أين نستنبط أن هذا الكتاب كتاب الله من إعجازه وكيف نعرف إعجازه من تدبره لذلك قال الله سبحانه وتعالى أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا حينما قال الرسول يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمَكَ تَخَذُوهُ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا فَأَسْتَرَ الْمُفَسِّرُونَ هَذِهِ الآيَةَ على وجوه عديدة بعضهم فسرها أن هجر القرآن هو هجر سماعه أو هجر تلاوته، أو هجر العمل به أو هجر الاحتكام إليه أو هجر تدبره فإذا هجر الإنسان تدبر القرآن وتلاه ليلاً نهاراً قد يسأله سائل. كلمة هل معك دليل على أن هذا القرآن كلام الله؟ فإذا, فإذا وقفت ساكتاً كأن إسفيناً دك أو وضع في إيمانك مد بذلك أن تصدق الناس في شيء قالوه لك من دون تحقق، من دون تبصر من دون تعمق هذا التصديق السازج العفوي غير المجهد هذا التصديق لا يصمد أمام الشهوات ولا يصمد أمام الضغوط ولا أمام المغريرات لذلك ينتفث الإنسان لماذا يعني في واحد زلزاله سأل سؤال زلزاله ما لم يبنى الإيمان على بحث وفهم وتدبر وعقل ومناقشة ومذاكرة واستدلال وتحقق فإن الإيمان لا يصمد في الشدائد في الرخاء ما شيء أما إذا ضغط عليك وقيل لك افعل كذا وإلا تقول لا أفعل أما إذا كنت متأكداً وموقنا أن هذا القرآن كلام الله وأنه قطعي الثبوت قطعي الدلالة وأن الله إذا قال في القرآن إن الله يدافع عن الذين آمنوا تستطيع أن تواجه الجبال الراسيات بإيمانك بهذا الكتاب إذا قرأت هذا الكتاب وتيقنت أنه كلام الله وقرأت قوله تعالى والعاقبة للمتقين تبقى متفائلا حينما يئس الناس لو أن اليأس أصبخ على الناس جميعا تبقى وحدك متفائلا هكذا قال الله لك فالموضوع موضوع خطير جدا سؤال هل تملك دليلا على أن هذا القرآن كلام الله إذا كنت بين المسلمين لا أحد يطرح عليك هذا السؤال ولكنك إذا جلست إلى منكر وقال لك ما الدليل؟ هذا الكلام من كلام محمد كان انسانا عبقريا ثذباً استطاع أن يوهم الناس أنه من عند الله من السماء وصاغه بأسلوبه البلاغي الرفيع وهذا هو الأمر، كيف ترد عليه؟ فالإيمان يجب أن يبنى على البحث العلمي والتحقق والتدقيق والمناقشة والحوار قضية أخطر قضية يواجهها المسلم في هذه الأيام إذا كان هذا القرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة انتهى الأمر أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات يصدق هذه الآية مطمئن له معاملة خاصة مهما ضاقت الأمور له معاملة خاصة مهما ضيق الله على عباده الفجار يقول أنا مؤمن أنا وعدني الله أن يعاملني معاملة خاصة أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات أبدا القضية قضية إيمان أن هذا الكلام من عند خالق الأكوان وأن زوال الكون أهون من عدم من عدم تحقيقه. فإذا ثبت لك أن هذا القرآن كلام الله، أي قطعي الثبوت، وإذا ثبت لك أن ما فيه قطعي الدلالة، وأنك إذا قرأته بس في نفسك الأمن وطمأنينة، انتهت قطعت العلائق مع القلق. ووصلتها مع الحق إذا تدبرت هذا القرآن درست ما فيه من تشريع درست آيات المواريث آيات الأحوال الشخصية درست الآيات الكونية اليوم سبحان الله كنت مع أخي كريم قال لي فكرت في الليل وفي النهار فتأملت أنه لو أن الليل دائم أو النهار دائم لست حالة الحياة على وجه الأرض اولا في أسباب جغرافية لو أن الليل دائم تصبح الأرض كوكبا جليديا لا حياة عليه ولو أنه نهار دائم لكانت الحرارة 350 درجة فوق الصفر مستحيلة لو تصورنا ليل دائم بحرارة معتدلة فوضى هذا الآن انتهى من عمله الثاني جل عنده لقائه أخي هل راح صلوا لقائه 12 ساعة تاعد راح هذا بده ينامت تاني عم يشتغل، ما في حياة أخي أنت كم عمره شو عمر ما في عمر ولدان ولا عايش ما في أيام لأنه ما في أيام أخي هذا عمره في 23 سنة من تشفر الله عز وجل قال قل أرأيتم لو أن نعم من إله غير الله لو جعل عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل لو أن الليلة سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بنهار ومن آياته الليل والنهار وجعلنا الليل لباثا وجعلنا النهار معاشا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب وجعل الله عز وجل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكره أو أراد شكورة شعلّك وقت ما في عمل للتأمل للعبادة للصلاة وقت في نهار في ضياء للعمل يعني إذا تدبرت آيات القرآن الكونية والآيات التشريعية وآيات الأحوال الشخصية وآيات المواريث وآيات التاريخ وآيات الأخبار المستقبلية إذا تدبرتها إذا درست إعجازه اللغوي اعجازه البياني، اعجازه الرياضي، اعجازه الحفادي، شيء يعني لا يصدق أن كلمة يوم مثلاً وردت ثلاثمائة وخمسة وستين مرة بالعد الدقيق، وأن كلمة شهر وردت نتا عشرة مرة. إذا تدبرت القرآن الكريم. سيقنَت أنه يستحيل على بشر أن يأتي به، إذاً هو من عند الله، وهذا الذي جاء به هو رسول الله، إذاً الإيمان بالقرآن قبل الإيمان بالرسول، تؤمن بالقرآن عن طريق مضمونه، ثم تؤمن بالرسول عن طريق الاستنتاج، هذا الذي جاء بالعفة، فإذا هي ثعبان مبين قطعا رسول الله. لأن هذا الشيء فوق طاقة البشر. هذا الذي أحيى الميت قطعا رسول الله. لأن هذا فوق طاقة البشر. هذا الذي جعل الأرض جعل البحر طريقا يبسا هو قطعا رسول الله. إذا إذا تأملت في كتاب الله، تأملت في مضامينه تأملت في تشريعاته، في آياته، في أخباره، في آياته الكونية. في قوانينه توصلت إلى أنه كلام الله، لأن هذا فوق طاقة البشر، وهذا الذي جاء به هو رسول الله. الآن في عنا شيء بالعقيدة مهم جدا. الآن تستنتج أن هذا الكتاب قطعي الثبوت، قطعي الدلالة، وما قاله النبي الكريم عليه أتم والصلاة والتسليم بناء على هذا. كلامه أيضاً قطعي الثبوت قطعي الدلالة لو أنك عاصرت النبي عليه الصلاة والسلام وسمعت من من لسانه من فمه فهذا الذي قاله استناداً إلى كتاب الله قطعي الثبوت قطعي الدلالة لأنه لا ينطق عن الهوى إنه إلا وحي يوحى هناك وحي مثل وهو القرآن الكريم ووحي غير مثلو وهو السنة المطهر إذا التقيت مع النبي وسمعت من فمه حديثا فهو أيضا قطعي الثبوت قطعي الدلالة إذا في عنا مصدرين إخباريين من أعلى مستوى القرآن وما صح عن النبي العدنان هذا بالنسبة إلى الذين سمعوا من النبي، أما بالنسبة إلينا، فالأمر مختلف. القرآن تولى الله حفظه بنص القرآن، إن نحن نزلنا الذكر، وإنا له لحافظون. أما الحديث الشريف، فهناك الصحيح، وهناك الضعيف، وهناك الحسن، وهناك الموضوع. هناك حديث صح عن رسول الله وهناك حديث لم يصح سنده إلى رسول الله الآن دخل علم الحديث ليمحص ما روي عن رسول الله هذا صحيح هذا حسن هذا ضعيف هذا موضوع الآن لازمنا في موضوع المسلك الثالث من مسلك العقيد اليقين القطعي وهو مسلك الخبر الصحيح الأول خبر هو كلام الله لأنه ثبت لدينا بعد التدبر وبعد, وبعد التفهم أنه معجزة النبي عليه الصلاة والسلام وأن الذي جاء به هو نبي ورسول إذا ما قاله القرآن فهو حق وما قاله النبي فهو حق أو الأصح ما صح أنه قاله النبي فهو حق أما نحن علينا أن نقسم ما روي عن النبي إلى أقسام. أول قسم هو التواتر اللفظي. قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. هذا حديث متواتر تواترا لفظيا. يعني رواه الجمع الغفير وعن الجمع الغفير عن الجمع الغفير. ويستحيل تواتؤ هؤلاء جميعا على الكذب لاختلاف اتجاهاتهم ومشاربهم وعصورهم ومشاكل ذلك. أما إذا روى الحديث الشريف رجل واحد، فهذا الحديث الشريف اسمه أحاديث الاحاد أحاديث الأحد. الأحاديث الأحد لا ترقى إلى مرتبة قطعي الثبوت قطعي الدلالة. أحاديث الأحاد تصنف عند علماء الحديث ظنية الثبوت ظنية الدلالة ظنية الثبوت ظنية الدلالة لكن بعض الأحاديث التي رواها الأحاد رويت بعد النبي عليه الصلاة والسلام وتلقاها الأمة جميعا بالقبول دون أن تنكر ذلك فسمى العلماء هذا النوع من الأحاديث التي رواها الآحاد والتي لم ينكرها أحد تواتر معنوي فالتواتر المعنوي له حكم التواتر اللفظي إذا صار في عنا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون الأحاديث المتواترة باللفظ والأحاديث المتواترة بالمعنى هذه مصادر صحيحة يمكن أن نسلق بها إلى اليقين القطعي الآن من أنكر عقيدة قطعية الثبوت قطعية الدلالة أي جاء في كتاب الله أو من أنكر حديثا متواترا قطعية الثبوت قطعية الدلالة فهو كافر إذا أنكرت شيئا قاله الله عز وجل إذا قلت إذا قال لك الله عز وجل يمحق الله الربا مو معقول يا أخي؟ هذا عصر حديث مبني على البنوغ والفوايد مو هذا الكلام كفر إذا أنكرت آية قرآنية قطعة الثبوت قطعة الدلالة فهو كفر صريح أما من أنكر شيئا ورد في السنة المطفرة لكن رواه الآحد يعني روا حديثا قطعي الثبوت ظنية الدلالة أو ظنية الثبوت قطعية الدلالة أو ظنية الثبوت ظنية الدلالة هذا لا يكثروا جاحده لأن هذا الشيء ظني وليس قطعي دام ظنيا لا يكثروا جاحده إذا جاء الحديث الشريف طبعاً نحن في المستقبل إن شاء الله مع كل تعريف من هذه التعريفات لنا جولات ولنا شواهد لكن مثلاً إذا قال الله عز وجل أو إذا جاء في الحديث الشريف عن طريق الآحاد لو, لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم أنا لجتم الزمن أن أخذ هذا الحديث على ظاهره من أنك إذا لم تذنب أهلك الله عز وجل أنا عندئذ أضطر إلى التأويل حتى ينسجم هذا الأثر النبوي مع روح الدين ومع روح الآيات القرآنية شيء آخر علينا أن نأتي ببعض الشواهد قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوح إليهم فسألو أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون يعني ربنا عز وجل جعل الخبر الصادق مسلكا أساسيا للعقيدة في الصحيحة في الدرس الماضي جئنا بآيات على مسلك الاستدلال العقلي. وعلى مسلك الإدراك الحسي واليوم وما أرسلنا من قبلك إلا رجال النوح إليهم فاسألوا أهل الذكري إن كنتم لا تعلمون هذا الخبر الصادق مسلك ثالث شاهد آخر فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكنن من الممترين وهذه الآية شاهد على التواتر فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك إذا كان هؤلاء جميعا تكلموا بكلام واحد فهذا الكلام الواحد أيضا يرقى إلى مركز اليقين الآن حتمية الخبر الصابق من أين تأتي حتمية الخبر الصادق؟ تأتي حتمية الخبر الصادق إذا ورد هذا الخبر على لسان النبي عليه الصلاة والسلام لماذا نعتقد أنه ورد على لسان النبي أنه صادق؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام مؤيد بالمعجزات معصوم عن الكذب، لدينا دليلين مؤيد بمعجزة وهي الكتاب معصوم عن الكذب بنص الكتاب قالوا إنما أنت من المسحرين لسيدنا صالح ما أنت إلا بشر, بشر مثلنا فأتي بآية إن كنت من الصادقين أنت بشر، قال هذه ناقة الله ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم خرجت من الجبل ناق جاء بآية لأنه من السابق فالأنبياء لماذا نصدقهم لأنهم, لأنهم مؤيدون بمعجزة معصومون عن الكذب المسلك الأول كلام الأنبياء يرقى إلى مستوى الخبر الصادق في شاهد دقيق جدا، هذا الشاهد في المسلك الأول وهو الإدراك الحسي والمسلك الثاني الاستدلال العقلي والثالث الخبر اليقين. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله؟ أروني ماذا خلقوا من الأرض؟ أروني إدراك حسي؟ أم لهم شرک في السماوات؟ هل هناك دليل على أنهم شركاء لله عز وجل؟ هذه المسلك الثاني ايتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم هذه الأخبار إن كنتم صادقين إما اليقين الحسي أو اليقين الاستدلالي أو اليقين الإخباري جمعت كلها في هذه الآية المسلك الثاني في حتمية الخبر السابق أن يخبر به جمع من الناس يستحيل في مقياس العقل الثليني اتفاقهم على الكذب. إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون من تعريف القرآن الكريم الكلام المعجز المتعبد بتلاوته الذي رواه الجمع الغفير عن الجمع الغفير الآن فيما سوى ذلك فيما سوى التواتر وفيما سوى أقوال الأنبياء عليه الصلاة عليهم الصلاة والسلام كيف نرجح الخبر الصادق العلماء وضعوا شرطين الشرط الأول العدالة والشرط الثاني الضبط الأهلية يعني شرط العدالة العلماء رووا الحديث الشريف التالي من حدث الناس فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مرؤته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته من حدث الناس فلم يظلمهم ووعدهم فلم يخلفهم فإذا أخلف وعده أو ظلمهم أو كذبهم حدثهم فلم يكذبهم عاملهم فلم يظلمهم وعدهم فلم يخلفهم فهو ممن كملت مروئته وظهرت عدالته ووجبت أخوته وحرمت غيبته فإذا ظلمهم أو كذب عليهم أو أخلف وعده معهم فقد سقطت عدالته هذا الإنسان لا يؤخذ منه شيئا كاذب فر أما هناك أشياء كثيرة ذكرتها كثيرا لو فعل الإنسان أحدها جرحت عدالته يعني روايته غير صادقة من أكل في الطريق من بال في الطريق من مشى حافيا من قاد برذونا بغل يعني أو كلب عقور خوف الناس فيه من أطلق لفرسه العنان أسرع في قيادة السيارة يفقد عدالته تجرح عدالته من تنزه في الطرقات تجرح عدالته من أكل لقمة من حرام تجرح عدالته من طفف بتمرة وزن في الوزن مقدار تمرة تجرح عدالته من على صياحه في البيت حتى يسمعه من في الطريق تجرح عدالته من صحب الأراذل تجرح عدالته، من كان حديثه عن النساء تجرح عدالته ثلاثا وثلاثين نقطة، إذا فعل المسلم أحدها جرحت عدالته، فروايته أصبحت غير صادقة ولا تقبل شهادته غير صادقة في عنا صفة ثالثة غير متهم، غير متهم حدثني رجل يعني رجل صالح جدا من المؤمنين الطيبين الطاهرين يسكن في بيت وفي عليه يعني طلبوا منه البيت أصحابه ما في عنده إمكان يطلع منه رفع الإجراء مرة مرتين ثلاثة إلى أن بلغت الإجراء نصف راتبه فأصحاب البيت اتفقوا مع أحد المحامين على تلفيق تهم لهذا الرجل بالإساءة الأخلاقية. في قانون الإيجار هذه التهمة تخلي المستأجر فأقيمت عليه دعوة أنه كان يكشف عورته أمام جارته ورجل كان يغض بصره عن محارم الله ولا ولا ينظر إلى امرأة في الطريق هكذا إيمانه فلما رفعت القضية إلى القاضي طلب القاضي شاهد فالشاهد بنته صاحبة البيت. هذه متهمة متهمة بأنها تشهد لصالح أمها في القضاء معروفه الأصول والفروع لا تقبل شهادته فلما جاءت شاهدة ثانية وهي طالبة تسكن عندهم طالب جامعي وعرفت أن هناك تلفيق قالت أنا أشهد معكم فلما كان يوم الدعوة طلبها القاضي فقالت إنني أعرف هذا الرجل من سنوات عدة إنه إذا لمحني عن بعد خمسين مترا غضب صره عني فسقطت الدعوة إنه قد يكون شاهد له مصلحة يجذب لمصلحة أبو أو أخو او فهون في عنا عدل عدالة وضبط وغير اتهام ما يكون له مصلحة بالشهادة لو أنه شهد بهذه الطريقة لكان لصالح أخيه أو أبيه أو زوجتي. فشروط صحة الخبر وصدق الخبر والاحتياطات العدالة وهي ألا يعهد على الراوي الكذب والمعصية وكلكم يذكر القصة الشهيرة أن أحد رواة الحديث جاء من المدينة إلى البطرة ليتابع أحد الرواة فلما رآه يضع ثوبه هكذا مهماً فرسه أن فيه علفاً فلما جاء الفرس إليه ليس في شيء لم يكلمه وعاد إلى المدينة مثل هذا الرجل لا يقبل منه الحديث لأنه دلت على فرسه مجروحة عدالته يعني إذا واحد مؤمن وعدالته صحيحة لو أكلت شطيرة في الطريق جروحات عدالة يعني شيء دقيق معنى ذلك إنه المسلم إنسان عظيم المسلم إنسان مظنة صلاح المسلم داعية إلى الله عز وجل الآن هناك ست مراتب في الأخبار الصحيحة المرتبة الأولى أن تنقل عن الوحي أن تنقل عن الوحي ولا يجوز أن يقول أن ينقل عن الوحي إلا النبي حصراً ما في غير النبي أنا أحيي إليه من أنت لا ينقل عن الخبر عن الوحي إلا النبي والنبي مؤيد بالمعجزات معصوم عن الكذب انتهى الأمر هذا أول مرتب المرتب الثاني أن تنقل عن الرسول عقيدة أو أصلاً في الدين أو سورة في القرآن وهذا لا يصح إلا بالتواتر اللفظي أو المعنوي عقيدة يكفر جاحدها لا تصح إلا بالتواتر اللفظي أو المعنوي تكفر إنسان بخبر آحاد لا لا يكفر جاحد عقيدة ما إلا إذا ثبتت بالتواتر اللفظي. هذه المرتب الثاني المرتب الثالث الاتهام بالزنا لا يصح إلا بأربعة شهود لقول النبي عليه الصلاة والسلام قذف محصنة يهدم عمل مئة سنة ويبدو أن طريعة النفوس ميالة إلى تصديق أخبار الزنا لأنها ميالة إلى تصديق أخبار الزنا ولأن في أخبار الزنا فضيحة كبيرة جدا وتحطيم لمعنوية الإنسان لذلك قال النبي العدنان فذف محصنة يهدم عمل مئة سنة والنبي والله سبحانه وتعالى ما قبل إلا أربعة شهداء والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة حتى يروى قصة تروى قصة والله أعلم بصحتها لكن لها مغزى أن مغسيلة كانت تغسل ميتة وقد سهمتها بالذن في قلبها في قلبها وفي أثناء التغسيل التفقت يدها بجسم الميتة ولم تجد أي محاولة في رفعها عنها حتى خير أهل الميت بين قطعة من جسد الميتة كي تلزع يدها أو قطع يد المرأة إلى أن رفع الأمر إلى الإمام مالك وهو من أتابري التابعين لا كان يقال لا يفتى ومالك في المدينة لا يفتى. فقال هذه المرأة ربما اتهمت الميتة بالذنّة فجلدوها ثمانين جلدة مع الضربة الثمانين رفعت اليد عن جسدها. يعني هي إذا اتهمت إنسان في قلبك في القلب لذلك والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهد واحد هز أميصو ما الله ما بيخلصوا من عقاب إذا الله أعلم يا أخي حكى الأصلاب وقال الله أعلم وهز أميصو ما انتهت قضية يجب أن يقام عليه حد البهتان ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون المرتبة الخامسة الرابعة الحقوق بين الناس سند دين قضية بيع بيت بدوا شاهدين شاهدي عدل فإن لم يكن رجلاني فرجل وامرأتاني أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى إذا صار في عنا نقل الوحي من اختصاص الأنبياء المؤيدين بالمعجزة المعصومين عن الكذب. نقل أقوال الأنبياء فيما يتعلق بالمعتقدات والأصول تحتاج إلى تواتر لفظي ومعنوي. إثبات تهمة الزنا أربعة شهداء. إثبات الحقوق بين الناس أي شاهدين. سند بيع سراء حقوق وصية إرض شاهدين. الأمور العادية جدا شاهد واحد أخي قال إنه صار فيه زلزال راح فيه خمسة وثلاثين ألف أنت سمعت خبر نعم أنا سمعته ب بأذني خلاص صحيح يعني إن كانوا خمسة وثلاثين لمرة وثلاثين ما في حقوقهم بالنص بكف واحد أخي أنت سمعت نعم خلاص أنا سمعت في الأمور غير العادية أخبار جغرافية كسوف شروق مثلاً زلزال ضحايا كارثة نقل خبر أخي أنت أريت إنه حيسمحوا بالاستيراد لا نعم أنا أريت نفسي أي بكف واحد يعني إذا كان شيء ما له علاقة بالحقوق واحد أما في حالة خامسة من أغلب الحالات أيام واحد بيكون ذو سائقين راكبين السائق الزميل بيعمل له تألق المصباح. انتبه في دورية قدام بيشده رأساً أخي انت شو انت عندك عدالة وضبط؟ في حاجة انه اذا كان قضية بتمس مصلحة انسان بدون تحقق خلي يكون كذلك هكو حلقون احتياط انت ايام بتجي خبر انه هالطائرة فيها فيها قنبلة بوقفوا رحلة كلها يا سيد الخبر بالتليفون بدون تحقق اذا قضية العلاقة بمصلحة الانسان ما في حاجة يتحقق أبداً يعني أي خبر لك من كاذب من صدقه، ونأخذ احتياط فصار في عنا ست مراتب النقل عن الوحي يحتاج إلى نبوة وعصمة ومعجزة والنقل عن النبي يحتاج إلى تواتر لفظي أو معنوي والاتهام بالزنا أربعة شهداء، والحقوق بيع، شراء، سند، دين، قرض، وصية، شاهدا والأخبار العادية تحتاج إلى شاهد واحد متسم بالعدالة والضبط، وغير متهم أما إذا كان الأمر متعلقاً بمصلحة ما فأي إشارة ومضى من ضوء يأخذ احتياثه واحد يعتبر خبر، وصدقه وما له محتاج؟ يسأل صاحبه عن كون الخبر صحيح وأنت عدل وضبط ما في حاجة إذا قضية معلقة بمصلحة بكث في أي إشارة الإنسان بيأخذ احتيار هذه المراتب الستة التي يمكن أن تكون مرتبة بحسب أهميتها بقي علينا صار عندنا اليوم ثلاث مسالك للعقيدة الصحيحة أول مسلة اليقين الحسي المسلة الثانية اليقين الاستدلالي المسلة الثالث الخبر الصادق واخدنا التفصيلات كلها شروط صحة الخبر أن يرويه العدل العدل أولاً إنسان متصف بالعدالة والضبط وغير متهم وصحة الأخبار مسلسلة على ست مراتب كمان اتأخذناها بعدين أول درجة الخبر الصادق القرآن الكريم وحديث النبي عليه الصلاة والسلام المتواتر وما رواه الجمع عن الجمع هذا كله متعلق بالعقيدة بقي علينا مسلكا رابعا وأخيراً مسلكا رابعا وخامسا الرابع هو الإضاءة الفطرية والإشراق الروحي هذا مسلك مهم جدا لكن له شروط إذا كان بدون شروط صارت شطحات تسبب خللا في الدين أما إذا كان في شروط صعبة توافرت فهو مسلك رابع بإلا أنه أنا شعرت أدركت أشرق بنفسها المعنى هذا صحيح بس ليس لكل الناس هذا للدرس القادم إن شاء الله تعالى والآن إلى بعضي ما في إحياء علوم الدين من حقوق من آداب الألفة والأخوة ومن واجبات المسلم من حقوق المسلم وواجباته أن يتوابع لكل مسلم ولا يتكبر عليه فإن الله لا يحب كل مختال فخور قال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يذخر أحد على أحد وقال الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال المفسر المتكبر المتكبر تركه أفوه عنه جاهل لأنه محدود ضيق الأفق أعمى كان عليه الصلاة والسلام يتواضع لكل مسلم ولا يأنف ولا يتكبر يمشي مع الأرملة والمسكين فيقضي حاجته ومن هذه الحقوق ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض دريت لا والله فلان صلأ زوجته ليش الله أعلم شاف عليها شوفي ما هي لا تنقلها ألا يسمع بلاغات الناس بعضهم على بعض ولا يبلغ بعضهم بعضه؟ ما يسمع. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قتاس. وقال الخليل بن أحمد من نم لك نم عليك ومن أخبرك بخبر غيرك أخبر غيرك بخبرك. أذ. ومنها ألا يزيد في الهجر لمن يعرفه على ثلاثة أيام مهما غضب عليه. قال أبو أيوب الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام وقال عليه الصلاة والسلام من أقال مسلما عثرته أقاله الله يوم القيامة يعني اتجاوز عنه وقال عكرمة قال الله تعالى ليوسف ابن يعقوب بعفوك عن إخوتك رفعت ذكرك في الدارين ولما اشتقى بأخوته قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن لم يقل وقد أحسن بي إذ أخرجني من الجب حتى لا يحرجون، حتى لا يذكرون بجريمتهم ليس فقط عفى عنهم ثلاثة أن يذكرهم بعملهم السابق وقد أحسن بي إذا أخرجني من السجن وتجاوز موضوع الجب وقالت عائشة رضي الله عنها من تقم النبي عليه الصلاة والسلام لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فينتقم لله وقال ابن عباس رضي الله عنهما ما عفا رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزاً وقال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة وما زاد الله رجلا بعفو إلا عزا وما من أحد تواضع لله إلا رفعه الله ومنها أن يدخل على أحد منهم إلا بإذنه من آدار الإسلام فوت على أخوك تفتح وتفوت ما بجوز تعطيه مفتاح بيتك لأخوك ما بيجوز بل كان زوجتك لحالة قال عليه الصلاة والسلام الاستئذان ثلاث فالأولى أول خفى بالجرس يستنفطون والثانية يستصلحون إذا جامته بس دقيقة صور بالك عليه والثالثة يأذنون أو يردون معناها انفهمت لتمرات أما هو فرد حطه حتى ينطوا نص الناس في البيت الأولى يستنسطون والثانية يستصلحون واحد يقضي حاجة بالحمام لابس أنيس داخلي بما يلبس بيجامته وملأ البيجامة شعره ناسش حتى تأتي شعراته طول بالك الأولى يستنسطون والثانية يستصلحون والثالثة يأذنون أو يردون ومنها أن يوقر المشايخ يعني الكبار السن ويرحم الصبيان قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يكون الولد غيظا والمطر قيظا وتفيض اللئام فيضا وتغيض الكرام غيظا ويجترئ الصغير على الكبير واللئيم على الكريم، واللئيم على الكريم. قيل الإمام علي كرم الله وجهه، مذل قال أن يقف الكريم بباب اللئيم، ثم يرده مذل أن يشتري الصغير على الكبير. ومنها طلاقة الوجه مع كاسة الخلق. قال عليه الصلاة والسلام. أتدرون على من حرمت النار؟ فقالوا الله ورسوله أعلم. قال على الليني الهين السهل القريب. وإن الله تعالى يحب السهلة الطلق الوجه. وقال بعضهم يا رسول الله دلني على عمل أدخل به الجنة. فقال إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام. وقال عبد الله بن عمر إن البر شيء هين وجه طليق وكلام لين وقال النبي الكريم اتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة إن في الجنة غرفا يرى ظهورها من بطونها فقال أعرابي لمن هي يا رسول الله قال لمن أصاب الكلام وأطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام وقال معاذ بن جبل قال للنبي عليه الصلاة والسلام أوصيك بتقوى الله وصدق الحديث ووفاء العهد وأداء الأمانة وترك الخيانة وحفظ الجار ورحمة اليتيم ولين الكلام وبذل السلام وخفض الجناح وسوف نتابع هذه الحقوق في درس قادم إن شاء الله تعالى يعني إذا واحد تمكن من شراء كتاب إحياء علوم الدين وراجع هالموضوعات أظن أنه يستفيد إذا راجعها وأعاد قراءتها وتذكر ما قيل حولها وما علق على بعض نصوصها وقرأ هذا واحد بيروح نزهة بيأخذ يا واحد يذهب يأخذ معه إحياء علوم الدين يقرأ الأخوان هالآدابة الرفيعة يتذكر محهم فيها اجعل همك العلم، الذاكر بالعلم، تشتاق له الأخلاق إذا انقلبت هذه الح هذه الأقوال إلى إلى سلوك فأنت في الجنة، أما العلم والله جميل، والأجمل من هذا العلم تطبيقه، والأجمل من تطبيقه أن يكون شيء جزء من شخصيتك، تطبيقه عن وعي جيد، أما إذا كانت أزمت على تطبيقه يصبح هذه يصبح هذا العلم طبعا من طباعك الثابتة وسليقة من من سليقتك شيء ثابت صار وهذه هي السعادة والحمد لله رب العالمين